بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم تحدث اخبارها بان ربك اوحا لها يوم الناس اشتاء ليراوا اعمالهم